فنستريح ونستقر ونعود للذات من شروطنا ومسائلنا ومنتجي اعمالنا من هيكل الله والسلام ذللك وما يقول إذ فلي هذه الفاشر لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد بشيئين ان نبدا بشرح احاديث نفروا على خطا فطر منه فاذكروا الله تعالى واتوب اليه منه وهذا بجهله وما اذكر ما اجهز في هذا العلم فاني عجبت الى النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن كفاره النار وهذا لا يوجد رافه واني الله متى عجبت هذا فاني كنت احسب ان هذا رفيق عن النبي صلى الله عليه وسلم فرد به لا يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم في علي هذا شيء فقد نبهني على احد اخوانكم فجزاه الله خيرا الشيء الثاني اتكلم عن الاخ عبد الذي يسمى عبد موجود متى الشيء ان وجدنا لكم مع قلب لا لكن كم ولعل هذا الجزء نفيد منه جميعا على فتحها حفظة الصبر هي من صفات الله جل وعلا قد جاء بها النص عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في صحيح البخاري وغيره من حديث ابي موسى الاشعر بن عبد الله الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما احد ادبر على كلام من الله جل وعلا mogli اليه الولد ثم zadawać, żebyśmy ما zadawać, żebyśmy على كلام żebyśmy mogli نذبة الولد الى الله جل وعلا من اقبح لا ينسب الى الله جل وعلا قال الله تعالى عن المسرعة لقد جئتم شيئا جدا فكادت السماوات لتفرقنا منه وتنشفت الارض وتخربوا الجبال هدى أن دعوا إثلاث ولا هدى ومن هذا قال العلم لا ينبغي لانهم نسبوا الولد إلى الله جل وعلا ولا ينبغي أن ينسب الولد إلى الله جل مع ذلك هؤلاء الذين ينسبون الولد لله الله وعلا يصبر الله عليهم ثم يعافيهم ويطلبهم فقال بعض ضعاف او ضعفاء الايمان ان الناس في اوروبا لهم على ذكر ربي أحيان الله لا والله أبدا المشيك ذلك يتوقع بأنه قلبه الخاص بل قلبه مليء بالدرم اسود مربال كالفوثي وشفيع لا يعلم معروفا ولا ينكر مترم بل إنما هي طيبات هؤلاء عجلها الله حتى أجلنا عليهم في الدنيا وينالون العذاب الشديد يوم القيامه إن ماتوا عدد. ثلاثة عن المسلم بما هم عليهم انما هي الدنيا يعطيها الله عز وجل بالبد والتاشر يعطيها الله عز وجل بكاته والمؤمن وأما المؤمن فالدار الآخرة وخالفة من التهوضون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا جد المؤمن وجنه الكاتف نحن تماما الكافر في هذه الدنيا أو نحن لقي المسلم عقواً من الفقر الشديد والهوان والابتلاء في هذه الدنيا فإنه يوم القيامه في يدان الأثر حتى أنه لا يحفظ بما كان عليه في الدنيا وأما كادر فلو كان من أسهر حفل الله ومن أسهر حفل الله فإنه هذه الدنيا التي يكون فيها سقيعاً بئيساً مبلولاً أحيماً تكون جنه بالنسبه جمال الله فيه يوم من العذاب المبين لهذا ليس من المسلم أن يعترف على الله جل وعلا فيما يعني, يعني أعطاه للناس لأنه حكيم المدبر. قلت هنا فالقضى في لي من يتساعد الله جل وعلا لكن القاعده العليا جزءا من الجماعه في باب الاسماء والحفاظ ان الاسم تشتق منه الصفه وأن الصفه فلا يشتق في مثلا جاء عن عز وجل انه قال ويذكرون ويذكور الله والله خير الناجحين فوقف الله عز وجل لأنه ينفر بالخلصان فهذا يكفي المقابلة هل يسمى الله عز وجل بالماذا؟ لا أبداً ذلك يسمى الله عز وجل الله عز نفسه بالغرم فهل يسمى الله عز وجل بالهاضي رغضه إلى الأن أبداً إذن الفاعلة أن الاسم يشتغل مرسيا فإذا قيل أمرهم نقول الله عز وجل المستفق بكفة وإذا قيل الله السمي نقول ان الله جل وعلا موصوح بفزة السم وهكذا فكل اسم يجوز أن تشتق منه الثقة أما الأثماء أما فلا تشتق بها الاسماء والمعنى أن الأثماء لابد ان تكون توقيفيه يلد أو تلد يلد ثبوتها في الكتاب أو في السم ننظر في الطابق نقول نذكر بشيء من الكتاب والسنة هذا نعم ورد اسم الصبور ورد اسم الصبور في حديث التربري الذي فيه دفع الأسماء الجذنة التي يعجبها الناس في الجدران في البارك دفع أسماء الجذنة في الجذران في البارك وتعليق اجتهاد الاسماء أو تعليق القرآن لا يلدف لأنها إما أن يتخذ الناس <التصفيق> كما إن يحفظون بها دورهم وأنصفهم هذا لا يجوز لأن يختلط ببعض الأراضي وإما أن يعجبوها لأسفلينه والقرآن لم يخلق في الناس في قرانهم أحيانا لكثير من الله إنها كثيراً إنها في إنها لكن <الموسيقى بالتصفيق> على قوله ما أدري هل يعني يدخل الملائكة أو تدخل القرآن مع القرآن الشيطان مع القرآن الرحمن ما يستمع إذا ذل هذا بعد آداب مكتوب في, في القرآن لا ينبغي استعجاله معي في بيتي ينتفزعان وغيره وإن استغرق العارف الله سبحانه لا ينبغي أن تدل. وان تحتفل هذا الكتاب العظيم وهذا الطرآن العظيم ذلك وكلام الله بالدوان قلت اسم الصبور وجد ثمود وورد في حديث السلم الذي فيه سنة الأسماء السلم لكن هذا الحديث لا هذا الحديث لا يجب وبعض العلم أثبته بناء على هذا الحديث فإذا لم يثبت الحديث فلا ينبغي شيء ذاته لذلك لا يجوز أن فيه حفظ الصاغر ولا بعبد الصاغر قال الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام سيدي قال فقد اطلق عليه تعالى اعرف الخلق به واعظمه تنزينا له هذه يعني الصفه الصبر وما احد اصبر على اذن سمعه من الله كما ان ما ورد في اسماء الحسنى اصابوه من امثله فهو ابلغ من الصابر والسرطان ومعها الصبر معلوم في اللغه والشرع والعمر سببنا بحاجه الى تاويلات المتكلمين التي تبعد عن المعنى المخلوق منه الثقافي ان بعض المتكلمين نفروا هذه الفكره عن ذلك جل وعلا وارادوا تاويلها وصبر الله تعالى لا يوجد صبر المخلوق هذا من كلام الشيخ ابو نيمان في شرحه كتاب التوحيد قالوا صبر الله تعالى الأذنة الصبر المنوط بل يختلف عنه الوجوء منها انه عن قدرة تامة ومنها أن لا يقاف الفوت ومنها والعرف إنما يتعجل لصوف ومنها أنه تعالى لا يحقه بفضله ألو ولا ابن ولا نقص في أسهل من الوجوء وبغضة لهذا الكثير مشبوط في العالم في العيح كظهور فيه تعالى الشريف والفرق بين الصبر والخفن أن صبر في الحب. وموجبه والحكم في حساب الله تعالى اوسع من الصبر ولهذا جاء في القران في مواضع كثيره وجاء مقرون النعم المله العليم كقوله تعالى وكان الله عليم حكيم وقوله تعالى والله عليم حليم وحكمه تعالى من زواج من ذاته الى اخره ما بدا من الكلام السيء في هذا الدرس التالي والله معنى الصبر وارتباطه بالحلم والله تعالى يسمى الحديث نرجع الى موضوعنا وهو موضوع النبح على القبطين الذي تلونا فيه الاحاديث السابقه وبينا فيما سبق ان النبح على القبطين جائز بكتاب والسنه والاجماع بل ان النبح على القبطين صار شعارا من شعارات اهل السنه حتى قال ابن رحمه الله قال ابن رحمه الله اختلف العلماء ايهما افضل المسح على الخفين او نفعهما وغسل الرجلين قال والذي اختاره يعني والذي يرجحه ابن المذل قال والذي اختاره ان المسح افضل لأجل من طعن فيه من اهل الذئب من الخوارج والمراه قال واشياء ما طعن فيه خالفون من السنن اقضر من فرسل يعني الانسان اذا كان عليه خط او جورة ورأى ان ينزعه لانه يرى بان الغسل اقضر من المسل خالف المسل هذا بقعه لماذا لاننا ان متحنا على الكتاب فاننا تخالف الاسل بقع من الحرارف والرواسل ولذا قال ارى ان المسل على الخط اقضر من غسل الرجل لمن كان عليه وقف ونزعه ليس للمشاهد تفهم إخوان اعطوا واحد بي كمجاند اتقاشا فرور ثم حان يعني حان الوقت الطلال أو حان الوقت الطلال وأراد أن يتوضح يقول أنا أزعج الجواربين أو الكفرين وأبسلني أن الغزة أفضل نقول إن كان لهذه المنية فإنك قد ارتفت محظور لأن الأفضل أن تنفح أما ان كان جنية شيء آخر وهو أنك تريد أن تلقي بالليل أو كان في كفريتاً شيء من الرائحة لا تريد أن تؤذي بها الناس فأردت أن تفتع عادة لكذاً أما أن ترى لأن الرسم أفضل, أفضل من الشمس فإن هذا فيه مخالفة أني ما عليه الجمهور جمهوره قلبي كل والجماعه والجماعة ذكر المال سروعاً بالمسع على القبطين جعل خطةً للنمثور خطة سروع للنمثور الذي هو القبط وخطة سروع للنمثور الذي هو المكلم وأربما تنتبهون هذه السروع الصف الأول من السروع وخطة التي اشتركوها بالنمثور وهو القبط قالوا يشترك في النمثور حين أن يكون جيداً وقال المحققون منهم. لا بأس بالمنح على الجوابين. طبعا عندما أقول المحققون يعني عيون ذلك إلى الوايات الحديث عن رحمه الله. قالوا لا بأس بالمنح على الجوابين بشرط أن يكون ضاع من الله يعني يكون عندما يتقاش من صوت أو من لكن هذا في كتنة يكون مغلط بالجنة. وفي هذا الامر جعل الى اشتراك الجيش واضح اخوانا اذا اشترطوا حتى يجوز المسجد على الخطف ان يكون جيدا هذا منع المسجد على الجوانب التي ليس فيها جيل هذا الشخص الاول فيتينا ان شاء الله تعالى عن هذا الشخص فيه مخالفه لما ثبت من الاحاديث الطبيعه وفي مخالفه للنظر النظر الصحيح في مخالفه للنظر يعني اما أن يعلل بالدليل وإما أن يعلل بالنظر فالصحيح فان استمع التعليل بالدليل والنظر هذا اقوى في كلتا اذا هذا الشرط الاول الذي اشترطوه في المتن الشرط الثاني قالوا لا بد ان يكون الحكم او ان يكون الدليل ظاهر غير ناجسين ولا متنجسين والمقصود بالنجس أن يكون ناجساً في عيد ويقفضون بذلك أن يكون الجلد جلد مجلة محرمة في الأرض أو جلد مجلة مباحة عفواً جلد مجلة محرمة في الأرض أو جلد مجلة مباحة, مباحة غير مجلوما عفواً ولا جوب اعيد قالوا يشترط في الكفين ان يكون طاهرين غير نجسين ولا متنجسين ويقبضون بالمجد أن, ان لا يكون الجلد من جلد حيوان غير ماذون في اكله سواء ذبح او لم يذبح ولا ان يكون من جلد حيوان وان كان ماذونا فيه اذا كان جلدته يعني لم يذبح ان الجب جب الحيوان الذي لم يبدا وان كان ماذونا فيه فانه نجف وقالوا لا يكون متنجسا يعني لا يكون الخف قد علقت فيه نجاسه فان كانت بالخف نجاسه لم يجب النفح عليها لماذا لان مجرد النفح لا يزيد النجاة بل لا بد من وهذا الشرط الثاني شرط صحيح، لكن الأول قد ذهب إليه جمع من أهلين لكن الثاني فيه نظر أعني أن يكون من جلد ميثة بأذون فيها أو جلد ميثة غير بأذون فيها أو جلد حيوان ولو ذكية ولم يحب أبوها فيه نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أيما اهاب جبعة حتى الصهر، يعني أيما جلد، وأيما أصابع عمود، أيما النبي أيما إهاب كل نجل، كل جلبي. يعني الجلد المنبوغ يتطهر يصير بعد نجازته طالعا في التزام فيدعو الى هذا فنقول اذا كل جلد دبغ وصنع خبا جاز الفتح عليه بان التزام يطهر الجلد سواء كانت ميتة تهون بها او كانت حيوان غير ماتوا فيه ثم ذكر الشخص الثالث المفتوح قالوا أن يكون هذا الخط مقروضا ما معنى مقروضا يكون الوحيطا ولا يكون مجموعا بلفاء إلا الماء إذا كان يعني خط جمعينوا بلفاء قالوا لا يشرحوا النفس عليه ولم أتبجل عدة هذا المنع فأحنا مطالحا في هذا البال لن أتباقي هذا أن الله أنه, أنه عجبنا مزيدا الشرط الرابع قالوا أن يكون الثلاث يرد محل لا ما نقف عنه ومعناه أن يكون الخبر واطلا إلى الكعبين لأن الكعبين هما محل الفرد الواجب فوق كعبين الواجد عند الكعبين هو الواجد اريد الخوف الذي يشد النصر عليه يكون واصلا الى الكعبه لكن نقول يا اخواني الادله التي وردت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في جواز النصر على فيه الحسين ليس فيها التفصيل بل ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم سمح ياتينا انه عليه الصلاه والسلام مسح على نعال سببيه مدح على نعال تربيه على النعل والرجل والرجل لم يكن فيها لا تمرض لهم ولا شك ان النعال عاده تكون زغلاء الكعكه لأن هذا الشر لم يلد عن نبيه صلى الله عليه وسلم ولو كان شرطا تبينهم النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الشروط في اراحي وغيره الشرط الخامس الذي ذكروه قالوا ان يمكن تتابع المشي فيه أن يمكن تتابع المشي بحيث لا يكون واضح جدا ولا ولا يكون ضيقا جدا إذا كان الحجم شيء كوادرته بالتحط نضع الناس بالطبقه فوقه اللي تعركين اللي الطبقه المطروحه اذا الطبقه المطروحه اللي بعد دخلها بعد نحاول لا إذا كان صف بهذه المسارة فإنه لا يجوز المسرع عليه. فأرى أن تعليل هذا الشكم وهو المنع من المسعى الخوف الواسع جدا هو لمكان يسر في خلعه ودسر يعني مكاننا هو فرد من الكثير جدا أن يحلعه المكلف ويغفر شيء ما يرد ويجريه إلى مكان وأما الضيق فلا في هذا حكمه ذكروها و الله تعالى هذه شروط خمسه ذكرها اعمال الانبياء في الممسوح وذكروا ذكروا شروطا في النازح وهو المكلف قالوا يشترط في النازح ان لا يكون عاصيا بلوث القطفين كيف يكون عاصيا بلوث القطفين قالوا مثاله المحرم الذي يكون في الحج وقد نوى الحج فيجب ان يتجرد من كل لباس محيط ولبس الخطير لا يجب إحام عرض إن كان لبسهما في إحام من غير عبر يعني يتوقف الخصاص بالعب إن كان لبسهما من غير عدر فإنه عرض لهذا اللبس وبالتالي لا يجوز له أن يفتح عليه ويظهرون في دابنا أن يبسخ الخطير مسروقين، هذا لا يجوز ان انتهى على خطفين مرطوغين وهذا يتنسل على مساله كبيره وهو هل الناس يقتضي المثل أم لا وهي من بباكة أصول الكرم تباكة في الثوب المنصوب وفي الأرض هذا لهما شأن العام هذا أيضا من الشروط الماتح قال أنه لا يكون مترفياً بيكتب يعني ميزة سلس بمسيطة أو أن أنه عن الغرب هذا عن الترفض يعني يلبثه ليس لغرض صحيح كبتداء بسنة أو اتقاء بحر شديد، أو اتقاء بلب شديد، أو يلبثه لأجل مرض به فانما يلبسهم من ذلك تعرفهم اداره انه يعرف الشيخ الرجلين ولا يلبسوا الكتاب وهذا في الحقيقه صفهم لم يلف الكتاب والسنه ومن حيث هذا الصحيح لكن ما زال من في كتاب والسنه فنقول كثير من الناس يلبسون الفكره حتى يجبروا على انفسهم مساله رب الرجلين وقد يصاحب هذا بل وينبغي ان يصاحب هذا ليه هو الاقتداء به في الصلاه مقابل التمييز البدعه فليس المسلم على هذا التوجيه الشرط الثالث قالوا ان كان التيمم على طهارات الثامنه ما معنى هذا الشرط لا يجوز معناه لا يجوز النسك على الطهري الا اذا تطهر تطهر طهاره كامله بحيث اكملت الوضوءه يعني تامه فعلى بعد ذلك تلبس الخفين على طهاره فيجلس لك بعد ذلك المسحوق عليهم يتفقعن هذا المساله اذا غسل على رايه من يقول بان التنكيك في الوضوء جاهز من بدا بغسل رجليه في الوضوء فلما اتم غسل رجليه كذبت خفيه ثم تمر وضع غسل رجليه ورأى يديه وبالثوب فتح على رأسه هل يشرع بالذقن نقول لا يشرع لماذا لانه لبسه على غير محا ايضا من تمضمض وغسل وجهه وغسل رجليه ومسح يديه الى الرقبي ثم غسل رجليه ولبس قدميه ثم مسح على رقمه. هل يجوز لا يجوز التحقيق في قول المحققين لا يدود لماذا جاءنا مجموعة لنفسه ما عرفتها والعلمة في هذا ما روناه مغيوعة المشعبات في الحديث الذي كنا نتناوله بشر أنه لما أهوائي نجح مستير نبيك الله عليه وسلم قال جاء هنا فإني أثاثهما طاهرة عثيين ما معنى أثاثهما طاهرة عثيين معنى هو أنه عدد فراته السلام أثم موضوعه وبعد ان تم وضوءه لبث هذين القطبين على الطهاره لهذا قال جمع كبير من اهل العلم لكن ذهب بعض اهل العلم الى ان السنه لم تخف فيها وقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين يعتمد انه, أنه يقصد الوضوط وانه غسل للشيء كذيه ما ثم لدي تقفيه او يغفر ان كل الجيء انما ادخلها طاهرة من بعد عن غسلها قال بعض مجمائنا المحققين المستمعين قالوا لا يهتم ولا يهتم على دولان وضعف فيها، والاحوال أن لا يلفت المسلم المسلم إلا بعد أن يتم موضوعه كاملا، لأن يمجر يجريه يزلي فيهما ثم بعد ذلك يجريه فيهما ثم بعد الذي ذكره في المادس قالوا أن على طهارة نائياً كي واحداً من شيء من وفار الجهاد تسمعين مشكله ما عنديش شبه ابو طهيم تسمعين فار جندوره خليك تؤذينا لكن, لكن ده لو احنا يعني الطعام يشوفنا لكن جندوره لازم تقعد نتاعك انا لا ينام الكلام على الطهاره الأول اذا كان الكلام على الطهاره الكلام على لكان الكلام عن الصلاة احنا الصلاة الصلاة اول الموضوع حديث الذي مر على قضائه من النبي يتظاهر على المسلم فقال انه ضيع البلد وما يعلم ذلك يعني راى الفودك في خطه ثم خطا النبي قال تلا انه كيف قال اتاخذهم فكان يجيب النبي كان ذلك ندر من ضب وقال الاخر فكان يجيب النبي لماذا كان هذا قبله يُعرض لحضره لأنه كان يستطيع يعني ولا, ولا لماذا؟ لأنه الذي من مولد ويمضد ويقهر فانه قد اختبت على النجاة الذي ينظر أن يتعلق حبيه النجاة وإذا عارق في النجاة كان حراثه الله وهو أول شيء يحاسب عليه أنا الله مثلا في الحقوق التي بيننا وبين الله وأما المشتاء النميمة فإن النميمة تبعالها إلى أهل الاختفال ويرق وهو أول شيء تحافظنا الله عز وجل في التي بيننا. بيه لنا فنحن على طهارة للحق في تاجلتهم في ثمارت المقرح طهارة إحنا نتحدث أعرف. أقول هذا الشيء نحن نريد مضافة رب العالم رب العالمين قبل من هذه القلقة لأننا نشهروا فيها وبحرين من أجل الشديد واحد يمكيلي الوقت واحد يمكيلي وكل واحد شأتهم شن في هذه القلقة هذه القلقة الأقواني من أعظم بل اعظم شيء يتقرب به انسان بما الله جل وعلا والله لا نتقرب الى الله في الحكم بقدر ما نتقرب الى الله جل وعلا هذه المقالات ان الله خلقنا بعباده واعظم عباده بعد التوحيد هي الصلاه اذا صلحت كما قال عمر بن الخطاب في الحديث الذي ذكرناه اولا فاذا صلحت أو فإذا فمن حافظها فمن, حافظها فمن حفظها فمن وحافظ عليها كان لما سواها أو كان أضر حرفها فرع قال فمن, فمن حفظها وحافظ عليها حفظ بينا ومن ضيعها تقول لما دواها عظيم هذه جملة عظيمة عظيمة لحظيمة إذا لا تنام قلت أن تكون قادوا في الشرق الغازيح ان تكون الضهارة المقصود انسان ما كانش عنده الماء فقد الماء الذي يسمى للصلاة وبعد ذلك الدور بين دعوة جاءوا الأخرى الماء حتى جذبهم من تحت لا لماذا؟ لأن الطهارة التي أدخل فيها أو أدخل رجليه في الخصي فيها انما من في طهارة طواعية وليك طهارتنا إنها حتى ولو كانت تذهب لأجل المرض لا يجوز له أن يفتح على خطيه خلاف ما غير مالية وهذا قول عامة في الحديث. صلوا الصلاة قال علماء المالية أن تكون بأجل الصلاح دالي أجل التبرد كيف الثاني توضع في أجل الصلاح أو لآل جواب الحاجة كيف واحد موظف بشكل رضوح تكون موضعين للقلقاء ويقوم بشكل رضوح ثاني توضع أجل التبرد قاموا بشكل رضوح لماذا لأن النمش فهارة يكون ثابع للفهارة هذا شرطه وجهد منك الاعتبار وإذا كذلك على أجل تريد طريق لكنه لا تفيده شخص لا تفيده من هذا الانتباه هذه شروع في الماتح والشروع في المسوط بينما تعول عليه وما لا هو الدليل في حين إن شاء الله تعالى التقصير ثم ذكر أجمانه مالك حمه الله تعالى حديثه ان عبد الله بن أبقى في مكوفة على سعر بلاد وحار والله لي ورث على احمد الله على حسين عليه الحديث هذا الحديث فيه ما الفتي على حسين عنه هذه من الشروط ان يكون النص بالجد الذي ينبغي توفره في المسجد. قلنا يكون جيدا. الآن نسأل السؤال: هل يجوز النصر على الزوارين؟ نقول: سبب في أنبياء داود والثندي والنمل لما وغيره ما أو غيرهم عن غيرهم في شعبه أنه قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم ومتها على الجبر بيدي والنعلين ومتها على الجبر بيدي والنعلين. على أبو داود. ومزح على الجوربين هايمان علي بن أسيطاني وأزونا سعود والبرار بن عافل وأنا ابن مالك وابو أماما وسهل ابن سعف وعمر بن قريب وروي ذلك عن عمر بن حفاد وقال ابن عمر المزح على الجوربين المزح على السبسين وتلقى ذلك نافع من عمرو فقال رحمه الله هما بمنزلة السبسين هذا الأفرق روضنا بشيطة لتأجل حكم أعني أفرق عن عدداتي في عمر هذا نفسه على الجوار الآن ما شرط الجواب نقول شرط الجواب ان كفنا جواب سواء ظهر جيد من كحتي أو من يخط سواء كان من كتان أو كان من صوف كل ذلك السواء واحتار عدى أذن العلمي الجورب المصنوع من الرجال لانه غير مازون فيه والمصنوع عليه فرع السماح به او الاذن به فاذن فإذ يؤمن في لبث الحليب في الرجال فلا يجوز الفتح على الجوربين المصنوعين من الحليب هل يشترط في الجورب ان يكون سليما من الخروج في المذهب كل خبز مخرق خرقا كبيرا تجلس المشروعيه وبعضهم حدثه بالثلث يعني يكون ثلث الخبز مخرق او مقطع وذهب الى هذا الطريق من اهل العلم لكن ذهب المحقق اختار هذا شيء الاسلام ابن البيبي رحمه الله تعالى وغيره من الائمه ان الخرق معقوب عنه في الجوارب او في الكتاب لان الصحابة رضي الله عنهم جلهم كانوا فقراء وكان يمشون بالكتاب فلا شك أن هذه الكتاب تكون مخرقه فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه في فقال أو لكل احدكم او لكل دينكم ثوبان يعني ان الصحابه كانوا فقراء وكان رواحهم قاد في قيد ثوب معين، فبذلهم به الختاف. وكانوا يجاهدون عليها ويمسون فيها، ما كانش هن ولا كان أغلب خيال الناس على المسيح. ولا شك أن هذه الختافات التي كانوا يقصونها، تشك أنها محرقة المقطع. ولم يأت بيانا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يرى عليه الصحابه من. هذه او التي يصفها وهي مصرحا مقطعة فليس يسترق شرطا ولا في ذلك حدا فعلم ان كلنا يظن عليه انه حق او جوره جاز الذكر عليه وان كان في غير ذلك طبعا هذا شرط لم يسترقه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده بما كان عليه القول من فطر و يعني كان صفاته مقرأة مقطعة مع ذلك لم يبين او لم في بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حدًا او لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم من جاءت هاده كذلك ان لا ينتهى على خصيبه فيعلم هذا فإنه يتبين لأنه لا يشطر أن يكون قصه سليما لكل العروض العلوم تسأل كنفات أقول كنفاته لأنه من ذلك القصير الحمد لله يعني اكثر الناس صاروا تطبقون هذه السنة التي فيها مخالفه في اهل لكن دائما اكل العنوان الذي ابتلاه الله عز وجل برائحه فيه شيء خلقه بعض الناس خلقه مباشره هذا ليس لك من منه بيننا من, من الله جل وعلا بل يكون بان تكون, تكون يعيشه لتنطلق منها روائح كريمه فإن أن يؤذي الملائكة بل يجب أن ينجع حفيت وأن ينجع حتى وكانوا توضعاً على أن يؤذي المجرين ثم يكون هذه المساجد يبغي أن تنزل عن كل ما يستقر لأن هذه المساجدية هو الذي يحفوها الملائكة والملائكة يستتأذى مما يتأذى منه يتفرع عن هذا مساله اخرى وهي هل يجوز المسح على النعلين؟ فهو يقول هل يجوز المسح على النعلين؟ الجواب ثبت في سنن ابي داود في سنن صحيح عن اوس بن اوس في رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه وقدميه ومسح حالا عليه وقدميه عنها أن يبيح الهيدة قل فيها وإنها مسى حالا عليه وقدميه وقال عبدال وقال من الرواب الذين نبي إذنى بيدي هذا الحديث رأيك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقصد أو قلأه قال رأيك رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى إضرانا تقوضي والجمع بيها بيها اتى اضاقه قوم فما ضاق فتوقع وملح على عليه وقدم لي واخرج البيعه ايضا طريق ابن قذينه في طلبه الفاتح عن ابن عم عمر رضي الله عنهما قال اريد وصول الله صلى الله عليه وسلم يلزتها يعني ان من وهو البقر ازيل منه شعرها هذا نعم الميعاد التفتيله هذا رئيس رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها يعني الميعاد التفتيله ويتوضا فيها ويمسح عليها ويمسح عليها, عليها. وكذب ايضا من طريق ابي عيان انه راى عليا رضي الله عنه زال قائما ثم دعا بلاء تتوضا ومتح على نعمله ثم دخل المسجد فقلع نعمله ثم قلع دابت البيه فيه بثلاث صحيح وأمناه وهذا جدا في نقم سيأتينا شاء الله ومن خلال هذه هذه تبين يجوزوا فراحة النفس على نعملين فإذا ثبت هذا فنقول هل يشترط لمن مسح على نعليه واراد ان يكن للمسجد ان يصلي بنعليه المفتوحين ام يجوز له ان يخلع من عليه ويصلي نقول للعلماء في هذا ثلاثه مبادئ المذهب الاول قالوا وضوء هذا الرجل صحيح حتى ولو خلع عليه وإذ فضاء مقراته صحيح ويبقى على وضوحه القول الثاني قالوا ينبغي لمن خلع عليه لديه فتح عليهما أن يقبل لشيء ثم يصنع والنذهب الثالث قالوا وضوءه يفضل هذا الذي ناله إليه الشيخ عبد العبيد منذات وغيره صحيح والصحيح الله أعلم أنه يجوز لمن خلقنا عليه أو زورتي أو فيه الذي فتح عليهما أن يصلي وصلاته صحيحة ولا يعيد الوضوء لأيض تجدين إثنين أولهما من الاخر وهو سيد عيس أبي طالب وهو من الخلسات الراشدين وهو من هو في الفتح والعلم، حيث أنه دال ثم تروى وفتح على معديه ثم خلعهما ودخل المسجد زاد الميحق وقضى بنا يعني وآمننا والدليل الثاني من النظر الصحيح لأنهم قالوا إذا نفح الرجل ثم بعد ذلك ذهب وحلق شعر رسل فإنه لا يقوم عنه الوضوء. في ذلك فإن المسلم إذا نفح عنها ثم خلعها وهو عرفها ثم خلعها فإنه لا يقوم بأن يعيد الوضوء. قالوا بأن خلع النعم أشقوا على المسلم حلقه الرعب فإذا كان من خلق رأسه وتعدى ان نفح عليه ينفع على وضوءه فكذلك من نفح على خلصيه ونفعهما يبقى على وضوءه ولا يقال بأن الخلق سقط بهذا يشتري الإخوة أن المفس على الزوارين صحيح جالد وانه غير الشرط فيه صوت مستقيما سليما واذا اذا كان يصدق عليه بأنه من التثابيت لأنه ورد في بعض احاديث الصحيحه وامر رحمه النبي صلى الله عليه وسلم ان يفتح على العقائد والتثابيت والتثابيت كلمه تجمع جميع هذه الاشياء التي يستر بها الاثام حتى اليتيم حتى لو ان انسانا لم يجد خفا او لم يجد جوابا فلف على رجليه فرقه وارطاهما لاجل الحرب او لاجل البرق او لاجل الجروح بها وغطاهما بعد أن ادخلهما قاهرتين فانه على القول الصحيح يجوز له على هذه المسائل ايضا يتبين انه يجوز المسح على النعبيه وان هذا ثابت في السنة الصحيحة. طيب يا قد يقول قائل قد يقول قائل البث على الخفين انما جاء في السفر لا في الحضر وهذا القول قال به طائفه من اهل العلم يعني جزء السفر لكن ابي اسمانكم في غير السفر لا يجزؤ نقول هذا الشيء يخالفه ما رواه البخاري ومسلم من حديث جليل بن عبد الله بن انه رضي الله عنه فوضع وفتح على خفيه ثم قام فصلى فسئل عن ذلك فقال رائع النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا قال ابراهيم فوصل فيه النخعي قال ابراهيم فكان يعجبهم بان جريرا كان من اخرين اثنى بعد نسوب المائدة وما زال انه راى النبي صلى الله عليه وسلم على خصفيه زيد الحلق انه يوجد بحث في التاريخ وفي الحضاره من فوائد الحديث حديث عبد الله بن عمر الذي فيه قصته مع سعد بن أبي وقاص فيه مشروعيه الملك على الكوفتين في الحروب لان سعد بن ابي وقاص كان اميرا على الكوفه هذا يدل على انه كان في الحروب ولم يكن في السفر وفيه فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلمه وأنهم كانوا يرسلون ذلك له رضي الله عنه وأن يرسلون له ومن ثواته هذا فيه الانتجاه في العلم والمراجعه فيه يعني الإنسان راى عنده شيء تسنه أن تراجع غيره إذا شدت واحد من القضاء فعل شيئا لا تعرفه أو لم تعهده أحده عن هذا العمل هل يجوز أم لا وما تريل في هذا؟ وثري على هذه ذلك هو مراعاة عباد الله بن عمر في فعل تعب من أبي وقاص رضي الله عنه. وفي أيضا من الفروض أن المرء يسأل بسؤال من هو أعلم منه إذا رجع فيه. عندما كان الإنسان رجع في الأرض يضلي أن يسأل ربي أقوى العلماء الذين أعلم منهم. لا العقيل لا قلان قلان عن العلم نعطي مسائل مهيج جدا في الم على الصعيد وهي عبارة عن إشكال تكمن في على المسألة الأولى وأرجو في أن على الصيف أرجو أن المسألة الأولى هل خرج المنسوش عليه؟ ينقذ الوضوء عند كانت تساءل السحر الجوابيت ثم انشاهم هل يستقر وضوءه بذلك ذكرنا ثلاثه مباهج فيما سبق والصحيح انه لا يحدد الوضوء بما ذكرنا الى الاخير حليم أبي طالب وايضا من حيث النظر الصحيح وهو ان الرجل إلى حلق راس موقع كان متوقعا لا يسمع في اعاده الوضوء لأنه انه حلق الشعر الذي نمتح عليه فالنفع الصفيك من ذلك أولًا. المثرة الثانية متى تنتهي مدة المث؟ متى تنتهي مدة المث؟ المث يسرع في ولا يانهي. وهذا في الحديث عليه الألبان. المثول العاجش عن فقال للسائل إذ العليا فإنه كان يتفل مع النبي صلى الله عليه وسلم فسبق عليهم فقال للمسابر ثلاثه ايام وليلية وللمقيم يوم وليله أيضا الحديث فاطماء العسال المراضي فصول العسال رضي الله عنه قال أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا صفا أن لا ننزع حفاثنا الا من جنابا لا ننزع حفاثنا ثلاثة أيام وليلي إلا من جناة ولكن مشرأة ضوء ورائط ونوم بهذا يتبقى بأن نستغطي لمن كان مسافراً أنه يتوث له أن يتح ثلاثة أيام وليلي فأنا المقيد سيلتق يوماً وليماً المذهب الأخواتي المدد المدد غير محدود هذا المذهب مال فسادعه على ذلك تجوز غوراً حقاً كلاً بالوضع كلاً بن ذهب الى ما جدت عليه السنة من التدريق بين المستاذ رباء المقيم إذا كان التوحيد لهذا فمن ذا يبدو التوحيد ومثل واحفام على حرات الدرجة وقتل موضوعها ثم لابد فرق فيه او لابد تجربه وكان هذا الإنسان كي تترموه يشف له وضوه يشد تنحب كيف عملتها مش عارض على ذلك الموضوع الى إلى أن أو العشاء او دخل وقت العشاء عندما دخل وقت العشاء تقع موضوع طبعا راح يتغلق وسيبدأوا على الصيف فكيف يبدأ اليوم والليلة من المدح الاولى إذن يبدأ المدح أو تبدأ اليوم والليلة من المدح الاولى يعني يبدأ في حتى يحسب معيشة في تفريها حتى الغضب معيشة حتى تقبل الناس. واضح؟ لون الجلسة هي الزنبوة وهم ونقطة بحتة وضعها ووضعها في هذه لهذه الحالة يبدأ في ظهر يوم برس فإنه يستقبل يوم الظهر ظهر اليوم الثالث ورس كذلك من الثالث من أول مقشة ولا يحزن من الحدث بل ولا يحزن من الوضوء الذي مدأه فالعصير يحزن فيه يحزن فيه, يحسن فيه, يحسن فيه. يعني سلسة جوعب في الفجر فتفجر الأخرى سلسة جوعب نقول لا حتى لو كانت مقيمة ولم تنزع لم أو جوعب فيه. فإن أو أو المدة أول إذا بديت تلسع فضاء المطرسة في الفجر وبدأت تلسع فضاء يتوز أن إذا ظهر إذا الله كيف مسألة تفور على هذه المسألة إذا انتهى أو إذا انتهى لكتبت المسجد انتهى فرصة تهدف اليوم يوم يعني مثل الزي تخضر ونحبوه ونفقه تعرضوا وكان نفوق في هل نقول له لا يبقى المسعوب صحيحاً ويبقى المسعوب صحيح حتى ينتهي فلا ينتهي فلا تنتهي مشروعيه الغسل باتيهاه مستجمنا ما دام الشخص توقف يبقى يفتك الى الفطر ووضوء وفعل تمامي لذي المسجد وفي هذا للعلماء ثلاثه اقوال ايضا قال بعضهم يجب اعاده الوضوء وآخر قال يكفي مرض الالتهاب فقط وقال محققنا من اهل العلم لنفهم فقهها ولنطبيق بها ما نؤيده المثال الثاني هل تصح الكتابه عند الجنازه او عند أو او المني وهذا الشيء المسدث لا يجوز المسح فقد حصول أو او ما يشبهه القصر الحيض والمني فاذا اجنب المحدث وجب عليه الغسل يعني الطهين وَأَلْيَمْتِ لَيْجْرِهِ هذا من قال مرى رسول الله ألا إذا كنا اتقرنا ثلاثة أيام جوالي لدينا في قال هل يشغلقوا بجواز المشعر السيد ذلك على هذا هذا المثال نقولوا أحبط ألا يتفنهما ما اذا ألتفنوا الموضوع كاملا لكي تغيبوا بشيء الله ثم ينبذوا قفتين فإن فعل أحدهم لأن غزل جسول يوم الجنة والمالي تبطروا ثم غزل جسول جسولة والمالي تبطروا ليس لما أن نخطئه أو أن رأو بإعادة قفتة مثل ما هو محل يعني أين النفع الصحيح الذي ذكر عليه السنة أن الممح يكون على قاضي القص هذا الحديث ابي رضي الله عنه لو كان فيه مقرئه لكان نفسه أدخل القص أو من النفع على علة وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما على ظهور القصيد أيضا الحديث المغير عن ابن رضي الله عنه هذا راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبه على ضافيين في هذا المسلم يدول وغيره الورض المحش هذا دليل الخريط على أن الممس يكون على ظاهرين الخط وذهب الإمام مالك رحمه الله ثلث أبداعي إلى أن الممسك يجب على الظاهر ويتمت في الظاهر ويتمت الممسك في البارك. يعني يفتح الظاهر والباطل وفتح الظاهر الظاهر رحمه الله السيد لكم يعني بيانه في باب العمل في أن على الظاهر وصيدية المفتح على الظاهر والباطل قالوا يأخذوا أو يجعل لتهم يبنى على طرف أصباح طابعه من ظاهر القدم ويجعلوا أن من تحتي من جهة الباطل من جهة تحتي الظاهر الخدم من جهة الاطراف وضمروا الكماشه هكذا ضمروا الكماشه من الاثقل من الاعلى والاسفل والسفلى للبغي ان تفعل معها الى موضع الفخذ وضع خمسه ايدول يعني لازمنا نروه يعني نعليه هذه هذا مع هذا لي هكذا هاي خدم هم الاطراف هم الطابق فيجعل اليمنى من فوق واليسرى من الكحر هكذا في المنهج واليسرى يفعج بها إلى هذه الأعلى الى حد البنك لكن المنسو على البنك غير مشهور والصحيح أنه يدع رح يقول للقائل رح تبدع بإمام مال قل بإمام ذلك الأعلى لذلك لكن نقول اذا قلنا عن الشيء في لا يجب تزرم يكون صاحبها متجهد لأن الفدعة المترفي فيها فليكون متأول كالإمام مالك رحمه الله وهو إماماً متجهد فرحمه سنة فإماماً لآية فشيها لإمامنا لكن قلنا فدعاً لأنه رفض يكون عن النبيه الرقم بل وهو عليه الصلاة فتح يصرع على نفس الأمام هذا النسخ اليوم من أقول قال بهذا بعض لكن عموم قول النبي أو وقص في النبي صاحب الله بأنه, بأنه, بأنه مفتح عليها يظهر الله عز وجل على أن يفتح على أدليه يعني, يعني ثم يبقوا يديه فيه مدودنا على يوجودنا ويسر على المسطرة ويحكب فيه المدد على القدر هذه جملة المسائل التي تصدر في هذا البدر لأنني أغني بأن علماء المدد يعرون بأنها من اختار وقد جل وعلا هو في حمال الصحيح والعمل الصالح الصحيح وسبحانا الله وبحمده أشهد أن لا إله إلاه استغفر الله وأتوب إليه وأرضى جل وعلا وشهدنا لي القول الصحيح والعمل الصحيح وسبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأتوب إليه جل وعلا وشهدنا لي القول الصحيح والعمل الارقال الصحيح وسبحان الله وهو بحمد تشهد ان لا اله الا الله اتقصرك واجبرني واقربها جل وعلا وسبحانه القول الصحيح والعمل الصحيح الله وهو بحمد تشهد لا إله إلا واثبت الله جل وعلا ان وسلمنا بالقول الصحيح والعمل الارقى الصحيح وسبحان الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واثبت وعلا في ان وسلمنا بالقول والعمل الله وقد الله جل وعلا في القناة القول الصحيح والعمل الصالح الصحيح وسبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أتغفر ورزوه ومن أن اقتطر على أن اتباط من دون ظاهرك فإنه يريد فإنه يريد إخطاء هذا منها من ذلك قوله الصالح في هذا وقد ونسال جل وعلا ان يوفقنا للقول الصحيح والعمل الصالح والصحيح وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك